قلت جديرك وإهمالك وتقصيرك نشفت عيوني أبكي شو أسوي فيك شو بقلبي من غيرك ZANG Oh nee, nee, شا سوي بقل تقديرك واهمالك وتقصيرك مشه دمعي وانا أبكيك شا سوي فيك شا سوي بقلبي من غيرك أخاف موت من غيرك